الذين يأكلون الذين لا يقومون إلا كما يقوم الذي يسبقه la mi فمن جه اهو من اللهم الله يا الله. يمحق الله الذهي ونوم الصدقات لَا لا I <laughs> love